مسكين وتأكلون التراث أكل اللبمة وتحبون المال حب جبمة كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا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 ولا ينفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي